É يا رسول, يا رسول الله يا من له الفضل عند الله يا حبيب الله, الله إن الموسيئنا قد جاءوا للذنبيات في, في الذنبي يا أستغفرون الله يا رسول الله لما بدا منك القابول أخرجت الوصول وصرت بك مؤنسا وصرت بك مؤنسا يا سيدي يا رسول الله, يا رسول الله. يا الله يا حبيب الله ندموس الى قد جاءوا للذنب الله يا حبيب الله الله Panie Przewodniczący, Panie i Diyar Ya Panie Ya Rasul Allah Ya Fadlu Ya Habib Allah ذنبي استغفرون الله يا حبيب الله الله الله الله الله بينك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب البشرى أكرمنا منك بنذرى يا ابا الزهراء والقاسم وابد الله الله الله حبيناك يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله الله, الله حبيناك يا رسول الله في حماك مثلي مثلي مجروح يبغي رضاك يا هادي يا روح الروح الله الله حبيناك يا رسول الله Love.